Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wan-naziat ghurqa Man-naziat nashqa wan nashqa was sabha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 فأخذه الله كلا الآخرة والأولى.فأخذه الله كلا الآخرة والأولى.إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.إن في ذلك لعبرة أَأَتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ؟ أَأَتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ؟ بَنَاهَا بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْرَبَ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 يسالونك عن الساعة ايانا مرساها يسالونك عن الساعة ايانا مرساها فيما انت من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا